الف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذى كَمِرَّ رَبُّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُذَبِّر يُرِ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمَرَ وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ جَعَلْنَا ومن كل الآمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ومن كل الآمرات في ذلك لآيات لقوم يتفكرون முயற தும் ஜம் நியூ ஜன கீழ சிநூய சி நூ صِن وَنُورٍ غَيْرُ صِنَانِ يُسْقَى بِمَا وفي ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم اِذَا كُنْتَ تَرَى بَنَا إِنَّ لَفِي خَلْقِهِنَّ جَدِيدًا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك